الظاهر أن ترى هنا من رأى بمعنى علم، لأن إنزال المطر وإن كان مشاهدا بالبصر، فكون الله هو الذي أنزله، إنما يدرك بالعلم لا بالبصر، فالرؤية هنا علمية على التحقيق، فالمعنى ألم تعلم؟ أن الله منزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة أي ذات خضرة بسبب النبات الذي ينبته الله فيها بسبب إنزاله الماء من السماء وهذه آية من آياته وبراهين قدرته على البعث كما بيناه مرارا وهذا المعنى المذكور هنا من كون إنبات نبات الأرض بإنزال الماء من آياته الدالة على كمال قدرته جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله إن الذي أحياها لمحي الموتى وكقوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير وقوله وانزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتاء ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله كذلك الخروج أي خروجكم من قبوركم أحياء بعد الموت كقوله ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وقوله فأحيينا به بلدة ميتا كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والآيات بمثل هذا كثيرة قال المؤلف رحمه الله تنبيه في هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان الأول هو ما حكمة عطف المضارع في قوله فتصبح على الماضي الذي هو أنزل السؤال الثاني ما وجه الرفع في قوله فتصبح مع أن قبلها استفهاما فالجواب عن الأول أن النكتة في المضارع هي إفادة بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان كما تقول انعم علي فلان عام كذا وكذا فأروح وأغدو شاكرا له ولو قلت فغدوت ورحت لم يقع ذلك الموقع قال رحمه الله هكذا أجاب به الزمخشري والذي يظهر لي والله أعلم أن التعبير بالمضالع يفيد استحضار الهيئة التي اتصفت بها الأرض بعد نزول المطر والماضي لا يفيد دوام استحضارها لأنه يفيد انقطاع الشيء أما الرفع في قوله فتصبح فلأنه ليس مسببا عن الرؤية التي هي موضع الاستفهام وإنما هو مسبب الإنزال في قوله أنزل والإنزال الذي هو سبب إصباح الأرض مخضره ليس فيه استفهام ومعلوم أن الفاء التي ينصب بعدها المضارع إن حذفت جاز جعل مدخولها جزاء للشرط ولا يمكن أن تقول هنا إن ترى أن الله أنزل من السماء ماء تصبح الأرض مخضره لأن الرؤية لا أثر لها البتة في اخضرار الأرض بل سببه إنزال الماء لا رؤية إنزاله وقد قال الزمخشري في الكشاف في الجواب عن هذا السؤال فإن قلت فما له رفع ولم ينصب جوابا للاستفهام، قلت لو نصب لاعطى ما هو عكس الغرض لأن معناه إثبات الإخضرار فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار مثاله أن تقول لصاحبك ألم ترني انعمت عليك فتشكر إن تنصبه فانت نافل لشكره شاك تفريطه وإن رفعته فانت مثبت للشكر وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له من اتسم بالعلم في علم الإعراب وتوقيل أهله قال المؤلف رحمه الله انتهى منه وذكر نحوه أبو حيان وفسره ظانا أنه أوضحه ولا يظهر لي كل الظهور والعلم عند الله تعالى فإن قيل كيف قال فتصبح مع أن اخضرار الأرض قد يتأخر عن صبيحة المطر فالجواب أنه على قول من قال فتصبح الأرض مخضرة أي تصير مخضره فالأمر واضح والعرب تقول أصبح فلان غنيا مثلا بمعنى صار وذكر أبو حيان عن بعض أهل العلم أن بعض البلاد تصبح فيه الأرض مخضرة في نفس صبيحة المطر ذكره عكرمة وابن عطية وعلى هذا فلا إشكال وقال بعضهم إن الفاء للتعقيب وتعقيب كل شيء بحسبه كقوله ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغه مع أن بين ذلك أربعين يوما كما في الحديث قاله ابن كثير وقوله لطيف خبير أي لطيف بعباده ومن لطفه بهم إنزاله المطر وإن لهم به أقواتهم خبير بكل شيء لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض سبحانه وتعالى علوا كبيرا بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي على نهاية لقائنا آمل أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته